يا صاحبي لا تباطيتك وقلبي حزين رح تنشد الدال هين اللي عليهم تمر يا معشر اللي على ضوّي القمر ساهرين ما مركم عود موزن في علوة ثمر يا معشر اللي على ضوّي القمر ساهرين ما مركم عود موزن في علوة ثمر الحب مثل العبادة وانفس المؤمنين أشرها ما نفر وأخيرها مستمر ليت روحي على روحك تذوب وتلين وأنا تكون سحابه ونهمل ونهمل ومر جيدك وسلسالك ومر الثنين اللي مين الممر واللي سارة الممر قطعة حلاوة على هيئة فناجيل صينم مذوبتها حرارة شوق ما مدري جمر ومر جيدك وسلسالك ومر الثنين اللي مين الممر واللي سارة الممر قطعة حلاوة على هيئة فناجيل صينم ذوبة حرارة شوق ولا جمر عشنا من الحزن والدنيا ميات السنين والباقي أكثر من اللي راح ودها ومر باقي من اللي خليته قلب بين أصبعين وقلت هاته من عيوني وتامر أمر لي موقعي من عالم الحسن وين بعد الثلاثين كان الله عطاني عمر أقول مزيون وأشباهك مهيب أربعين أشباهك اثنين يما شمس ولا قمر يكفن كول ضبي ياخذ من الصقر عين ومن الذلول العمانية هيامة وضمر معنقك شبر فوق متونك وقفلتين ويديك منجم ذهب وشفاك حانته خمر ما مدري وش اللي يخذ الله منك وعطاك زين ما لا عطى فالعات الطول بيض وسمر ما شفت ذل وردتين وشفت ذل جمرتين لهن ثلاثين عام لازال الحمر